أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر